السلام عليكم وعليكم السلام من فضلك أريد مساعدة في شراء بعض المواد الغذائية بكل سرور يا سيدتي ماذا تريدين؟ أريد خبزا وجبن حسنا هنا يوجد الخبز والجبن وماذا تريدين أيضا؟ أريد عصير برتقال ولبن هناك يوجد عصير البرتقال واللبن هل هذا كل شيء؟ نعم شكرا جزيلا عفوا يا سيدتي المواد الغذائيه البائع خبز جبن لبن برتقال عصير فاكهه خضروات بيض مربى زبد قهوه شاي سكر تفاح طازج لحم دجاج مياه غازية مياه مياه معدنية هنا هناك